كا فايا عين صاد كا ايا رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العمر واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهل العرض مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واشتعل الرأس شيبا ومن أكن بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وإني خفت الموالي من وَكَانَةِ رَأتِي عَاقِ غَم فَهَرلِي مَِّدُم كَوَليةَ وَكَانةِ الغََتِي عَابِ غَم فَهَرلِي م لِلَدُ كَوَلّ مِنْ آالعَفُوب وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى يَا زَكَرِيَّا يَحْيَى اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاقِرًا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونَ لَنَا غُلاَمٌ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاقِرًا وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عتيا وكان في الرأسي عاقرا وقد بلغت من الكبر عجيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل فألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال آية فألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من فرج على قومه من المحراب فأوحى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة